إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا فَأَمَّا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وأولئك هم المفلحون